قل دعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الذر فلا يملكون كشف الذر عنكم ولا تحويلة أولئك الذين يدعون يتقون إلى ربهم الوسيلة يَتَغَوَّنُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا